الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى ولا يزال الكلام في ذكر الميزان قال طريق أخرى عن عائشة رضي الله عنها قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن اسحاق قال أخبرنا ابن لهيعه عن خالد بن أبي عمران عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة قال يا عائشة أما عند ثلاث فلا أما عند الميزان حتى يثقل أو يخف فلا وأما عند تطاير الكتب فاما ان يعطى بيمينه أو يعطى بشماله فلا ثم حين يخرج عنق من النار فينطوي عليهم ويتغيض عليهم ويقول ذلك العنق وكلت بثلاثة وكلت بمن ادعى مع الله إلها آخر ووكلت بمن لا يؤمن بيوم الحساب ووكلت بكل جبار عنيد قال فينطوي عليهم ويرمى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 ومكور في النار على وجهه وتقدم من روايه حرب ابن ميمون عن النضر بن انس عن انس رضي الله عنه أنه قال اشفع لي يا رسول الله قال أنا فاعل قال فاين اطلبك قال اطلبني اول ما تطلبني عند الصراط قال فان لم ألقك. قال فعند الحوض قال فان لم ألقك. قال فعند الميزان فإني لا أخطئ هذه الثلاثة هذه الثلاثة مواطن يوم القيامة رواه أحمد والترمذي قال ذكر العرض على الله عز وجل يوم القيامة وتطاير الصحف ومحاسبة الرب عز وجل عباده قال الله تعالى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 إلى قوله تعالى ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا الآية وقال تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية والآيات في هذا كثيرة جدا وسيأتي في كل موطن ما يتعلق به من آيات القرآن وتقدم في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم ملاق الله حفاة عراتا غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعن عائشة وأم سلمة وغيرهما نحو ما تقدم وقال أبو بكر بن أبي الدنيا حدثنا أبو نضر التمار قال حدثنا عقبة الأصم عن الحسن قال سمعت, أبو سمعت أبا موسى الأشعري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الناس يوم القيامة ثلاثة عرضات فعر فعرضتان جدال ومعاذير وعرضة تطاير الصحف فمن اوتي كتابه بيمينه وحوسب حسابا يسيرا دخل الجنة ومن أوتي كتابه بشماله دخل النار قال الإمام أحمد حدثنا وكيع قال حدثنا علي بن علي بن رفاعة عن الحسن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات فأما عرضتان فجدال ومعاذير وأما الثالثة فعندها سطير الصحف في الأيدي فاخذ بيمينه وآخذ بشماله وكذا رواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع به والعجب أن الترمذي روى هذا الحديث عن أبي طريب عن وكيع عن علي بن علي عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله ثم قال الترمذي ولا يصح هذا من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة قال وقد رواه بعضهم عن علي بن علي عن الحسن عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت الحسن قد روى له البخاري عن أبي هريرة مقرونا بغيره وقد وقع في مسند الإمام أحمد التصريح بسماعه منه فالله أعلم وقد يكون الحديث عنده عن أبي موسى وأبي هريرة والله أعلم وأما الحافظ البيهقي فرواه من طريق مروان الأصفر عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود من قوله مثله سواء وقد روى ابن أبي الدنيا عن ابن المبارك أنه أنشد في ذلك شعرا وطارت الصحف في الأيدي منشرة فيها السرائر والجبار مطلع فكيف سوك فكيف سهوك والانباء واقعة عما قليل ولا تدري بما تقع إما الجنان وفوز لنقطاع له أو الجحيم فلا تبقي ولا تدع تهوي بساكنها طورا وترفعهم إذا رجوا مخرجا من غمها قمعوا قال البكاء فلم يرحم تضرعهم فيها ولا رقة تغني ولا جزع لينفع, لينفع العلم قبل الموت عالمه قد سال قوم بها الرجع فما رجعوا وقد قال تعالى في كتابه العزيز يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه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 لهم لعذبهم كلهم وهو غير ظالم لهم ولكنه تعالى يعفو ويصفح ويغفر ويستر في الدنيا والآخرة كما في حديث ابن عمر في النجوى يدني الله العبد يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه ثم يقرره بذنوبه حتى إذا ظن أنه قد هلك قال الله تعالى إني قد سترتها عليك في الدنيا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 نعرض على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه إن الله يعلم ما سبق عمله ويعلم ما في قلوبهم وكل الامور التي ذكرت في كتاب الله وفي احاديث رسوله صلى الله عليه وسلم نحن المعنيون بها سنعيشها بلا شك فيجب على العبد ان يستعد لذلك فهذا الإيمان به حتم لا بد منه الذي لا يؤمن به ما يكون امن باليوم الآخر لأن هذه وغيرها كلها مما ذكر وسيذكر داخل في الركن السادس من أركان الإيمان فالايمان له ستة أركان شهاده الله يبقى الايمان بالله جل وعلا وبرسوله بان يشهد لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويؤمن يعني يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الاخر وبالقدر خيره وشره فاليوم الاخر عباره عما يقع بعد الموت إلى أن يستقر الإنسان في مسكنه الذي خلق له من جنة او نار لأن الله لما خلقهم قبل في خلق آدم يعني قدرهم وكتب أجالهم وأعمالهم وعلم عددهم وعلم أهل الجنة من أهل النار فلا يزيدون ولا ينقصون فإذا ولد آخر مولود من بني آدم قامت الساعة وانتهت الدنيا ثم بدأت بدأ يوم الآخر ولكن كل إنسان له قيامتان كل إنسان له قيامتان القيامة الأولى يوم يموت من مات قامت قيامته وانتهى عمله وختم عليه وصار مرتهنا بعمله ثم يوضع في قبره سواء وضع في القبر أو احتراق أو صار تحت هدم أو في البحر أو في حص الطيور أو في بطون السباع أو غير ذلك. فالقبر عبارة لما بعد الموت. فلا بد أن يأتيه السؤال ويأتيه بعد هذا ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أنه إما أن يعذب أو ينعم وسبق أن العذاب والنعيم بعد الموت على الروح والبدن معا وإن كان البدن قد يتحلل ويصبح تراب ذرات تراب ولكن ذرات التراب هذه تألم أو تنعم أما الروح فهي لا تموت فإما أن تحبس في جهنم ولها صلة في بدنها وإما أن تكون طير يعلق شجر جنة أو تكون في الجنة إلا أن تكون طير ولها صلة في بدنها أيضا ولهذا أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا وضع في قبره وجاءه الملكان وهذا لكل إنسان وليس كل إنسان له ملكان وهما ملكان فقط فقد يحاسبان في آن واحد خلق لا حصل له يعني يسألانه في آن واحد مثل ملك الموت ملك الموت فملك الموت واحد ولكن معه من معه من الملائكه الذين ياتون اما بحنوط من الجنه أكفان او ياتون بمسوح من النار وسياط من النار كما قال الله جل وعلا ولو ترى اذا الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطو ايديهم باسطو ايديهم ايش يعني بالضرب يضربونه غربونه سياط من من من حديد من نار يقولون اخرجوا انفسكم يعني ارواحكم اليوم تجزون عذاب الهول في حاله ما كان على فراشه والحاضرون لا يحسون بشيء من ذلك ولكنه يسمع ويالم ويرى لان الملائكه غير منظرين فاذا كان هذا مثلا هذا يكون الذين وكلوا بهذا هم معينين من ملائكه الله والموت يقع في ساعه واحده الاف الناس بل اكثر عشرات الالاف ومع ذلك لا يشق على هؤلاء الذين وكل الله جل وعلا بهم قوضار الرحمن فكذلك في السؤال سؤالهم في قبرهم الذي يسأل هو منكر ونكير والسؤال يكون عن ثلاثة اشياء يقولان للرجل من كنت تعبد ويقولون له بأي شيء تعبد، ثم يقولون من الذي أتاك بهذا الذي تعبد به؟ فإما أن يكون مؤمنا موقنا فيقول أعبد, أعبد الله، أعبد ربي، وأعبده بالشرع الذي جاء به نبينا. يقول من لو من هو نبيك؟ يسألونه. فقد مثلا يقولاني له إذا قال نبي محمد صلى الله عليه وسلم يقولاني وما يدريك كيف يعني وما يدريك هذا السؤال عن الدليل تابع الاسئله السابقة وما يدريك فيقول قرأت كتاب الله وامنت به فيقولاني له قد علمنا يعني علمنا انك مؤمن ولكن هذا السؤال للامتحان أما إذا كنت كذلك فانظر فيفتح له باب إلى الجنة وباب إلى النار يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فينظر إليهما معا لهذا وهذا لماذا حتى يغتبر ويفرح فيقول هذا مسكنك في النار لو كفرت بالله أما وقد آمنت بالله فانظر إلى مسكنك في الجنة فيأتيه من روحها ومن ريحانها وهو في قبره فيقول لهم دعاني أذهب إلى أهلي أبشرهم فيقول لنم نم وسوف, وسوف تذهب إلى أهلي فإذا كان مرتابا فانه يتلاثم عند السؤال ولا يستطيع الجواب فيقول ما ادري سمعت الناس يقولون قولا فقلته او رايت الناس يفعلون فعلا ففعلته فيقولان له ما دريت ولا تليت يعني ما علمت ولا قرات حتى تعلم فيضرباني بمقراع من حديد من طلاق من حديد فيلتهب عليه قبره نارا بل هذا أول العذاب، ولهذا يقول جل وعلا فلولا إذا فلولا إذا بلغت روح الحفل القوم وانتم وأنتم حينئذ تنظرون تنظرون أيش تنظرون إليه نظر عادي ما, في ما عندكم شيء يستنكرونه فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم عند الموت وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين يعني إنهم سالمون سالمون من العذاب ومسلمون وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصرية جحيم النزل عند العرب هو أول ما يقدم للضيف عندما يكون نزل ضيفا يقدم له شيء يسمى نزل فهذا أول ما يقدم له هذا حميم نسأل الله العافية وتصلية الجحيم وهذا في القبر في الحميم وتصلية الجحيم إنسان مثلا قد يشاهد المقبور بعد فترة ما يشاهد عليه شيء كانه مثل ما وضع اول يوم ولكن الحقيقه وراء هذا لان هذه الامور لا تظهر لاهل الدنيا لانها امور غيبيه ابتلوا هل يؤمنون بها او لا يؤمنون فهي حقيقه الايمان بها ايمان غيبي المغيبات التي قابت عنا ثم إذا نفخت في الصور النفخه الثانية التي هي نفخه البعث وقد خرجوا من قبورهم بلا أرواح نبتوا نباتا كما سيأتي أن الله جل وعلا يرسل على الأرض ماءا لا يكن منه بنا ولا غيره أربعين يوما وهو ماء غير هذا الماء الذي نشاهده ينزل ماء آخر جاء أنه كمر الرجال فحتى يأخذ في الأرض أربعين ذراعا ثم ينبتون من قبورهم أجسامهم ولكن بالأرواح فإذا نفخت في الصور النقطة الثانية ذهبت كل روح إلى بدنها فقاموا يمشون إلى أين إلى الاجتماع الأكبر إلى الحشر والحشر هو الجمع فهم يجمعون بحيث أنه كل واحد لا يتحصل إلا على موضع قدميه واقف وقوف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 هذا الوقوف الذي هو بعض الناس يتمنى أن يقضى يقضى له ولو إلى النار لما فيه من الشدة والعذاب والشمس فوق رؤوسه لا تذهب أصبح ما ليل ولا به فيه شمس واقفة فوق رؤوسه فيعرقون على قدر أعمالهم كما سبب فمنهم من يصل العرق إلى كعبه ومنهم إلى ركبتيه ومنهم إلى حكويه ومنهم إلى تندوته ومنهم من يلجمه العرق يغرق في عرقه وآخر بجواره ما يحس من ذلك شيء لأن كل هذه حسب أعمالهم وبقدرة القادر العليم الذي هو على كل شيء قدير تعالى وتقدس ومع هذا مع هذا الطول الهائل المتقون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنون في ذلك الموقف الذي فيه الهول وفيه ثم بعد هذا ينقسم الناس إلى أقسام عندما يأتي رب العالمين جل وعلا الفصل بين خلقه والفصل بين الخلق حتى الملائكة بين آدم وبن الشيطان الجن والملائكه هؤلاء العقلاء الذين كلفوا ان البهائم البهائم تبعث ويكتصف من بعضها لبعض لان بعضها يكون قوي وبعضها يكون ضعيف وبعضها يكون له قرون وبعضها لا قرون له فلهذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم سوف يقتص من الشاه القرنى للشاة الجلحة ثم بعد ذلك يقال لها كوني ترابا يقول الكافر يا ليتني مثلها يا ليتني كنت ترابا ولكن ليت ما تنفع انت في القضية التي يعني كانت في يمكن تنفع التي في الدنيا العمل الذي في الدنيا هو الذي ينفع أما بعد ذلك فالناس كلهم خاضع ذال لله جل وعلا ولكن ما يفيد ما يفيد لأنهم يخضعون للمشاهدة التي يشاهدونها أما الأخبار التي جاءتهم في الدنيا لم يخضعوا لها ولم يؤمنوا بها فلهذا صار عليهم العذاب، فينقسمون إلى اقسام قسم لا يقام لهم وزن ولا يحاسبون إلا تقريرات فقط، تقرير وتقرير فقط هؤلاء أكثر الناس أكثر الناس هذا بهذه الصفة، وقسم يذهب إلى الجنة بلا حساب ولكنهم كله بالنسبة للخلق كلهم حتى جاء أنهم محسوبين عدد لهم عدد سبعون ألف من هذه الأمة ومن غيرها الله أعلم ثم البقية هم الذين يكونوا مخلطين خلطين حسنات وسيئات هؤلاء هم الذين يحاسبون ويعرضون وتجري عليهم هذه الأمور العظيمة من إقامة الميزان ومن تطائر السحف ومن نصب الصراط على على جهنم العبور جهنم قد حاطت بالناس من جميع الجهات فذلك اليوم البحار تسجر نيران ويؤتى بالنار تجر فتحيط بهم من جميع الجهات أين المفر؟ ما في مفر ولا في عبور إلا من فوق النار والعبور إلى جنة إلى العلو ما هو الجهة الأخرى إلى فوق ولكن النار محيطة به فينصب الصراط على متن جهنم يعني مطاول لها وهي عريضة فلا يمكن العبور على الأقدام ولا بالقوة ولا في طائرات ما لن نسأل الناس كلهم حضور عراتا حفاتا غرلة لا ثياب ولا نعال ولا ظل ولا شيء يقيم كلهم جاءوا من القبور من قبورهم خرجوا من قبورهم ليس معهم شيء فلا فيه آلة يمكن يستساعد هنا أصبح العبور بالاعمال الأعمال التي تقدمت إن كان الإنسان استقام على هذا الدين الذي هو صراط الله المعنوي إن كان استقام عليه في هذه الدار فهو مستقيم هناك وعابر بسهولة أما إذا كان لا متعثر مرة يصلي ومرة ينام ومرة يؤدي الزكاة ومرة لما يؤديها مرة يصوم ومرة لما يصوم هذا هو الذي يخاف عليه. شدائد صعبة في ذلك اليوم، ولا يمكن شفاعة إذا شفع بإنسان أو يقدم مال او يكون له واسطة أو قراب ما فيه يوم يفر المرء من أخيه وامه وأبيه وصاحبته وبنيه ي ابن سان يفر من أمه ويفر من أبيه ويفر من زوجته ويفر من لماذا لكل امرئ شأنه يغني كل امرئ مشغول بنفسه يقول يا ليتني يا ليتني أسلم يا ليتني أنجو وأمه وأبوه وأخوه وصديقه وغيره الذي يعرفهم يخشى أنهم يمسكون يقول ادنا حقوقنا هذا الحق الذي عليك من أين من أين يودي الحق من الحسنات من حسنات إذا كان له حسنات فإذا فنيت الحسنات أخذ من سيئات صاحب الحقوق ووضعت عليه ثم وضع في النار هذه يعني النتائج نتائج هكذا الموقف هنا فلهذا تكون الأمر أمور شديدة جدا إلا من سهلها الله عليه جل وعلا فهذا اليوم الذي تظهر فيه السرائر وينكشف ما في الضمائر ويحصد ما في الصدور وتظهر العجائب في ذلك اليوم ثم يقضي الله جل وعلا بين خلقه إما إلى الجنة وإما إلى النار فتنتهي الأمور إلى هذا إلى شيئين فقط يعني منزله ثالثه ما فيها لا وجود لها منزلتين فقط إما الجنة وإما النار وكثير من المؤمنين الذين آمنوا بالله وآمنوا برسوله يلقون في النار ولهذا جعل الله جل وعلا الشفاعة من أجل ذلك والشفاعة هي لله قل لله الشفاعة جميعا أم اتخذوا من دون الله شفعا قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون يعني يشبعونهم بهذا الصفة لا يملكون شيئا ولا يعقلون ثم قال قل لله الشفاعة جميعا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيتهم مشفقون ولهذا ما تقع شفاعة تا يأذن يأذن رب العالمين يقول للشافع اشفع ويشفع بمن يحد له يقول اشفع فيه فلان ويقول لعل فيه فلان فقط هذا تشفع يعني مطلق فالشفاعه لمن دخل النار او لمن استحق دخول النار الا يدخلها هذا اول شيء وثبتت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم متواتره بان جماعات كثيره من اهل التوحيد يدخلون النار ويتفاوتون في دخولها منهم من يبقى وقتما ومنهم تطول بطاؤه ثم آخر من يخرج من النار من أهل التوحيد رجل جاء أنه من قبيلة جهينة حتى جاء المثل عند جهينة الخبر اليقين يقولون هذا معناه أن أهل الجنة يسألون هل بقي في النار احد قل أنا أخ لنبقي في صحيح البخاري وصحيح مسلم أن هذا الرجل إذا أخرج من النار أوقف على شفير النار ما يستطيع يلتفت هذا من تمام العذاب فيبقى يدعو ربه يا رب اصرف وجهي عن النار لا اسالك غيرها هذا فقد آذاني قشبها ونتنها يقول الله له لا لك تسأل غير هذا فلا وعزتك لا اسالك غير هذا فيصرف وجهه عن النار فاذا صرف وجهه عن النار رفع له شجره خضراء يشاهدها يتصبر ولكنه لا يصبر فيقول يا رب يا ربي اوصلني الى تلك الشجره لأستضل بظلها وأشرب من مائها يقول له رب العزة والجلال جل وعلا ألم تعطي العهد أنك لا تصغير ما سألت يقول يا رب لا تجعلني أشكى خلقه إنسان مثلا يرى شيء محتاج لي ما يصبر ما يصبر عنه فيقول له جل وعلا لعلك تسعى لغير هذا فيعكسم بالله في عزة الله انه لا يسعى لها والله يعذره لأنه يرى ما لا صدر له عنه فيوصله إلى الشجرة فيستظل بظلها ويشرم مايا ولكن يرفع له شجرة هي أحسن منها وأجمل ينظر إليها ثم يسأل يا رب اوصلني إلى تلك الشجرة يقول وإلك ابن آدم ما أغدرك ألم تعطي العهد لأنك لا تسأل غير ما سألت يقول يا رب لا تجعلني أشدى خلقك فيعطيه يقول لعلك تسأل غيرها فأنا يقول لا لا لك لا أسهدأ. لا أسأله في غيرها فيوصله إلى الشجرة الأخرى فإذا وصل إليها رأى الجنة فإذا رأى أن فتح الباب فرأى ما في داخلها هل يصبر لا يمكن يصبر عند ذلك يقول يا رب يا رب ادخلني الجنة فيقول الله جل وعلا أترضى أن تكون لك الدنيا منذ خلقت إلى أن فنيت كل نعيم فيها ترضى أن يقول لك هذا فيستبعد هذا ويقول أتسخر بي وأنت رب العالمين يعني أنا ما أستحق هذا فيقول ربه جل وعلا رب ما أسخر بك ولكني على كل شيء قدير. ثم يقول لك ذلك وعشرة أمثاله معه هذا هو أدنى أهل الجنة منزلة هو أدناه مزيد وهو آخر من يخرج من النار من المؤمنين بعد ذلك ما يبقى في النار إلا من كتب عليه الخلود خلود دائم بلا انقطاع ما دامت السماوات والأرض فهم الكفرة لأن الجنة لا يدخلها إلا مؤمن كما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يأمر مناديا أن ينادي في المجامع على إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة اللهم هل بلغت هكذا كان يقول صلى الله عليه وسلم. اللهم هل بلغت ف... الله جل وعلا قسم خلقه إلى القسمين وجعل في هذه الدنيا هذه الغفلات وهذا الاعراض وحب الدنيا وأمور كثيرة مغرية وأمور ملهيه كل ابتلاء امتحان ولهذا السابقون إلى الخيرات قليل بالنسبة للأمة قليل وأكثرهم في غفلة أكثرهم في سهو وفي لعب الله جل وعلا يقول انما الحياه الدنيا لعب وله وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كغيث الى اخر ولهذا كان بعض العلماء يمسك بعض تلاميذه ويقول تعالوا في الدنيا فيذهب به الى المزابل يقول هذه الدنيا اما خرقه مرميه واما ما ترى من المزاد هذه نهايته ولا في غير هذا فياكل الشيء الذي يأكله ثم ماذا يكون يستحيل إلى شيء خبيث وهكذا فيعرفون حقيقة الدنيا فيعملون ولكن الدنيا فتنة والأولاد فتنة وناس فتنة ومشغلة ولهذا تكون رحمة ورحم الراحمين أعم وأشمل وأكمل هذا معنى الذي مر معنا يقول إنه لو عذب عباده لعذبهم وهو غير ظالم لأنه لا يمكن أن الرجل أن يقوم بكل ما يجب لله ما يستطيع لا يمكن فمثلا ننظر حالتنا ما هي ارجى الاعمال عندنا ارجاها واحسنها الصلاه الصلاه التي هي صله بين العبد وبين ربه والمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول اذا قام العبد في صلاته فانه يناجي ربه لان الكلام ذا يجب ان يتامل تأمل كيف تنجي ربك. لو قيل لي رجل من الناس الآن سوف تنجي الأمير الليلة، تجد الناس كلهم يغبطونه يقولوا وش هذا منزل هذا اللي بيناجي الأمير اليوم؟ ناجي هو الأمير هو يا اثنين فقط يتناجون الأمير هذا منزل قفي رفي هذا. لو كيف الذي يناجي رب العالمين؟ فهل نستحضر هذا؟ فإذا قمنا بالصلاة الآن تجد القلب مشتت مرة هنا ومرة هنا مرة يعمل كذا ومرة وحضور القلب واجب في الصلاة إذا لم يحضر القلب ليس الإنسان من صلاته شيء فليس الإنسان من صلاته لما حضر هذا مثال فقط ثم الأعمال كلها على هذا المنوال ولهذا شرع لنا أننا إذا انتهينا من أي عمل من الأعمال نستغفر والاستغفار معناه طلب المغفرة لأننا أسأنا وقصرنا في هذا الشيء فنبلغ من ربنا يغفر لنا استغفار بعد الصلاه استغفار بعد الحج استغفار بعد الصوم وهكذا فلا يمكن الإنسان أنه يقوم بالواجب لله عليه لوجود الغفلة ووجود حب الدنيا وجوب الفتن وجود أشياء كثيرة والسلامة وقد قال الله جل وعلا لما ذكر العذاب أنه لا يسلم إلا من اتى الله بقلب سليم القلب السليم الذي سلم لله فقط ما صار فيه دواخل وأمور أخرى داخله نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يرزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى وأن يرزقنا علما نافعا وقلوبا خاشعة وألسة لاكرة واعمالا متقبلة صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد